موقع محب القارئ إدريس أبكر يقدم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوئة بيمينه سبحانه وتعالى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 فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء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 ما زمراء حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آياتهم ربكم ويُنظرون لكم لقاء يومكم هذا قالوا بل ولكن حق كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها Siedzieliśmy والمتكبرين w الذين chwili, ربهم jestem z tego, حتى خزنتها سلام عليكم طبتم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورفنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء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 a